بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفَرِّطُ عَلَيْهِ شَيْئًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 119. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 110. كدأ فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم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 يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 114. إن الله لا يحب الكافرين 115. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 116. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 124. وقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 125. ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم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 واشهد باننا مسلمون ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 117. هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 118. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة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 إلا على الذين آمَنُوا وجهن نار وَأَكْفُرُوا آخره لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَا تَبِعْ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيْ يُعْتَأَ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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْاقًا نَبِيًّا لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُقْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَأْصُرُنَّهُ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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءوا البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين والدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 117. هُمُ هم الضالون الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أَلِيمٌ لهم عذاب أليم وما لهم مِنْ وما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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَّا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَوَ أَن تُمْشُوا هَدَى وَمَن اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 117. ونجعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد أدي إلى صراط مستقيم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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجون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 الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِذْ وَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ولقد نصركم الله ببدره وأتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذ تقولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ كَفِيَكُمْ عِيُّم الدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ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 117. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة 117. ومن ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 114. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلهم نار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين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 وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه